و أ ذ ن ت لربها وحقت يا أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن إ ن ك ك ا ذ ح إ ل ى ربك ك ذ ح ا فملاقي ف أ م ا من اوتي كتابه بيمينه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 ويصلى سعيرا إ ن ه كان في أ ه ل ه مسرورا انه ظن أ ن لن يحور بلى ان ربه كان به بصيرا ولا أ ق س م بالشفق والليل وما وسقوا ل ق م ر إ ذ ا اتسقوا لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون و إ ذ ا ق و ئ عليهم